وانه أ ه ل ك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى فباي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه َ ف َ م ِ ن ْ هذا ََ الحديث َِِْ تعجبون ََُْ وتضحكون ََََُْ ولا ََ تبكون ََُْ وأنتم لله تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام